تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف حددت سرعة العربات ذات السير البطيء كالآلات الفلاحية والأشغال العمومية أو الصناعية ب 25 كيلومتر في الساعة